فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما الضابط في الشيخ الذي يؤخذ عنه العلم وهل من أخطأ في مسألة منهجية لا يؤخذ عنه أي علم عليك باختيار العلماء الأتقياء عليك باختيار العلماء الأتقياء المعروفين بالعلم والتقوى تحر في هذا والله يوفقك سبحانه وتعالى والناس يعرفون العلماء يعرفونهم ويقبلون عليهم أكثر من غيرهم نعم